فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصباح صخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في بحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على 117. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 118. قال له موسى هل أتبع